انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم قالوا إنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُلَّا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 يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم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 لا نزلنا على عبدنا فأتوا بسرعة من مثله وادعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 He is the one who created everything in the earth All together, then went to the heavens Then he went to seven heavens And he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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال أنبئوني هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَدَمُ أَمْبَئُهُم بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَمْبَأهُم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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 وَاتَّقُوا يَوْمًا الَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ من آل يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهراً فأخذتكم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تظنون ثم بعثناكم من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 وَإِذِ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كُلُّ أُنَاسٍ مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الْأَرْضِ مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لنا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدِسِهَا وَبَصْعَلِهَا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 إن البقرة شابه علينا وإن نا إنشاء الله لمتدينون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تفق الحرف مسلمة اللاشية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 الناس حسنو وأقيم الصلاة وآت ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأيئتكم أسرار تفادوهم وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَارَةً وَهُوَ مُحَرَّرٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا, أن يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب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 بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعم. مروا الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا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 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْثَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنْ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 ود كثير من الْكِتَابِ الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم مِنْ من مَا ما تبين لهم الحق وَاصْفَحُوا واصفحوا حتى اللَّهُ الله بأمره إن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 من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون وقالت اليهود ليست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 فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا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 رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وأرنا, وَأَرِنَا مناسكنا وتب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وبعث رَسُولًا رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه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 11. We worship you, and your god and your children, Abraham and Ishmael and Ishaq are one God, and we are Muslims for him. 12. That is a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 نزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما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 به فَقَدْ إِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِي كَهْمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عم ما تعملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من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 ولئن أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قبلتك وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قبلتهم وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتبعت أَهْوَاءَهُم من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 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فَلَا تخشوهم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلวนكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات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 الناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إنت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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء مما فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها. وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَبْتٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرٍ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايَيْنِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْلَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبِنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا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 فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وَإِذَا سَأَلَكَ عبادي عني فَإِنِّي قريب أجيب دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم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 البر ومن اتقى واتل بيوت من ابوابها واتق الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه, ففدية من صيام او صدقه او نسك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 قبله لمن الضالين، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم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 وَمِنَ النَّاسِ من يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً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 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغنام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور سلبني اسرائيل كم اتيناهم من ايه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 والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَآئِكَ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 wildonders shall pray those toys and agents say in them a great name and a major name and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 وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُخْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ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 ولا تجعلوا الله not make Allah تبروا وتتقوا your بين الناس والله سميع عليم لا be الله باللغو في people. ولكن And بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشفر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله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 ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جناح عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حدود ظَنَّا وتلك يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ يبينها لقوم حُدُودُ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 آيات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحنه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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن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 واعلموا أَنَّ الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أَوْ تفرضوا لهن فَرِيضَةً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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَيْ يَعْفُونَ إلَّا أَيْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاحٌ وَأَلْتَعْفُوَ أَقَرَبُ لِلْتَقْوَى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 فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذَكُرُ اللَّهِ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّنَ مِنْكُمْ وَيَذَّوْنَ أَزْوَاجَ وَصِيَةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ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 أي يأتيكم التابوت؟ أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآلها رون تحمله الملائكة إن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 فهزمواهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لا دفع الله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 بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتّلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل, أن يأتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعة والكافرون هم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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصال لها والله سميع عليم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 هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حَجَّ إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله ما رياءا للناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين.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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 الله يعلمهم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتأتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من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 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَانِ الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا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 وَاتَّقُوا يَوْمَ تُجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَينٍ إلَى أَجَلٍ سما فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِّ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ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 ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم